يطلع علينا ذلكم العالم القراني الإزاعي صديلة القارئ الشيخ طاه النعماني القارئ بالتحاد الإزاعي والسليف الزم العربي والعالم الإسلامي كله على المقيم لدينة القاهرة ندعو الله لعب التوفيق لنا لكم بحسن الإستماع فليتفضل مشكورة بسم الله من الرحمن الرحيم او <تصفيق> فوسوم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق |nospeech|> كل غادوا الله إن الله do لا يَخْشَوْنَ أَشْقَامَ at the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 الملك القدوس سلام نعم المؤمن ال بالمتكبر الله <تصفيق> الملك القدوس السلام You. Mm -hmm. Oh! <laughs> Let <laughs> I كذب وَعَصَوْا ثم أَدْبَرَ يسعى فحشر فَنَادَى فَقَالَ أَنَا ربكم لا, لا. <تصفيق> شرف ماذا فقال انا ربكم الاعلى. <تصفيق> فاخذه انت <تصفيق> جالي <تصفيق> انكنيه <تصفيق> الله رفع سم سهام رفع سم I'll never let you تَعَالَ لَكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ فا جا. وَمَنْ رَذِلَ فِي جَهَنَّمَ لِمَنْ يَرَى فَمَا مَوْطِئُهُ وَأَسَرَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فإن رحيم هي المأوى، وأمّا من خاف مقرّ. جنة في المحوى يسألونك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عن <الساعة> I'm <تصفيق> بسم الله بلك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من أعوذ برب الناس ملك الناس إباز الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس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 you الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن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 السراط المستقيم سراط الذين أنعبوا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 عليهم غير دفی مغراب الَّذی يا له المؤمنا وانثر ذخر حقت الهواتي آلاء الليل وعطاف النهار يا رب العالمين وان تجعلها في دنيا وفي القبر انيسة ويوم القيامة ان شاء الله شفيعا وكذا اخذ اليمان والاسلام سمعنا من ايات الله البينات سلاع علينا وفضيلة القارب الشيخ طاها النعمالي القارب اتحاد الاذاع والتلفزون العربي والعالم الاسلامي كله المخيم بمدينة القاهرة الاذاع صلى الله عليه وسلم واركة الارضائية الحج حمد الماضي بمحل التمنى مخاذر الخرشة الكبرى وكسر ضيافة المتنكر في جميع الحاجة مرية والخدمة اللي كان ممتازة عدارة الحج سعيد الباز على المكم بمحل الثمنة شارع البحر اخوة الإيمان والإسلام ان هذا كان لكم جزاء، وكانت سعيكم مشكورة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ طاها النعماني أيضا. أيضا. أيضا. القارب التحادي الإزاع والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله, كله. كله. كله. المخيم أيضا. بمدينة تلقى هراء الإزاع الصلاة والباركة الرضائية عبارة الحج حمد المادي بمحل الثمناء مخازن الخرشة القفرة كالفرقيافة المتوقف في جميع الحاجة أمورية والخدمة كلها الممتازة عبارة الحج سعيد الباز أيضا. المخيم أيضا. بمحل الثمناء شارع البحر أيضا. إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته